تشرب أمور مختلفاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار إن أخوان الكرام عند قوله سبحانه ادعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحتمين وهو الذي يرسل رياحا فرم بين يد حتى إذا اقل سحاوة بقالة اطناه لبلد ميس فحنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نكره الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خوف لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقومه اشكروه <أم> نعم <أم> <أم> <أم> ادعوا ربكم جاء <أم> <دقى> هذا بعد قوله سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا الى آخر الى ان قال ادعوا ربكم اي خالق هذا الملك والملكوت صاحب العظمه والجبروت صاحب الامر والنهي صاحب الخلق والامر ادعوا ربكم ادعوا الذي رباكم ادعوه دعاء عبادة ودعاء مسألة ادعوه رباكم لأنه رباكم فهو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا والدعوة يعبر عن العبادة بالدعاء كما قلنا عباس كل دعاء في القرآن المقصود به العبادة ومن جملة الدعاء لأن الدعاء هو لب العبادة وهو العبادة لماذا كان الدعاء هو العبادة يعني أعظم شيء في العبادة هو الدعاء ولهذا خص الدعاء به لا تدعوا ملك المقرر ولا نبيه مرسله ولا نبيه صالحه ولا أحد من ليش كان الدعاء هو العبادة قال لأنه جمع كل الصفات ليش لأن الداعي إذا دعا لابد أنه يعبر بلسان حاله انه فقير عندما تنفعل هكذا هذه الحالة تنبئ بالفقر الكامل والعجز الكامل وان الغني من هو وان القادر على كل شيء من هو وان السميع الذي يسمع الدعاء من هو وان العليم في كل الأحوال وبحاجات حاجات المحتجين من هو وأن الكريم من هو وأن الرحيم من هو وأن البصير من هو كل الصفات تتجل في هذا. لهذا كان الدعاء وهو العبادة وهو لبوها وروحها لأنه يقتضي صفات الله كلها بقبضها وقبيضها يستلزمها احد يعلم حالك اذا دعوك الى الولي الفلاني يجي يعلم حاله ويعلم مطالبك قادر على ان يجيب بلد كريم يعطي اذا يملك شيئا لا كل الصفات من عدم الذين الصفات كلها الكاملة لله والانسان عاجز عن كل شيء حتى في صفة مستعارة من الله الله يبقوا اياه اذن من هنا كان الدعاء هو العباده حتى المصلي ليه يصلي اشخصك تصلي اشخصك نفس الشيء فدعاء عباده ودعاء مساله ارني صم اشخصك في الجنه ونعيمها الله يقبل مني الله يستجب لي هذه العباده يستجب مني انا اطلب شيئا شطلب سعاده الدنيا والاخره أطلب الكمال البشري ما الذي يرطيك هذا؟ الله فكل عبادة فيها مسألة ادعوا ربكم ان ربكم الله الذي قل ادعوا ربكم ثم اخذ يبين شروط الدعاء وكلنا في حاجة إلى الدعاء فكان رسول الله وسلم لا يبصر عن الدعاء حياته كلها كانت دعاءا وكل العالم محتاج الى الله والله غني عن كل ما سواه العالم لا يقوم الا باش بعنايه الله ورعايته وحفظه ومعونته وجهده اذا انقطع عنه فني ذهب مع نفسه فا فكل الكل محتاج ولهذا سمي القيوم اي قائم بالكون والكون بحاجه الى الله لا يمكن أبدا أن يصدرني أن لا أستطيع، فنحن في حاجة إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتنا، بكل يعني نفس يتردد بكل سبحان الله نرضى من قلوبنا وكل نفس يتردد في صدورنا، نحن محتاجين إليه، محتاجون إليه. إذا لا بد من شروط، ذكرى سبحانه وتعالى هذا شروط في العبادة والدعاء. الدعاء بمعنى العبادة من المسألة شو شرط خاطعوا ربكم اولا تدرع هذا الشرط الاساسي ان تكونوا في تضرع شو تدرع لا او مش يقول وخوف بيها الزرا التدرع معناه التذلل وتخشع التدلع. شعب المسيقى انك دليل فقير محتاج انك احس لا شيء مسكين منتسق بالطبع في حاجة الى الله وثم بالبكاء والترقل الباب وبالحاح وبالسمراء وما تسأل ولا تقرأ تدرعا هذا معناه وهناك من فسر تدرعا اي جهر وخفية يعني انك على كل حال بالجهر والخفية من اجمل نساء التضرر ولكن لا المراد بالتضرر هو ما سمعته هذا الشرط الاول فالله لا يردك ابدا لا يرد سائله فاذا تركت الباب وبخشوع وبتذلل وبقشعريره وببكاء من الداخل وبحضور قلب الله يقبل منه دعاء من غافل يساهل يعني هو كلمة الفضل الدعاء ولكن في بلو رعى نعمر خلاص هذا يقبل منه لا مربوض بشهادة سيدنا رسول الله لا يقبل منه لا بحضور قلب وبخشوع وباستكانة بذنب فقر واحتياج شو هذا يعني هذا الشرط الأول الله يقبلك ولا يرضوك ثم قال وخف من كمال الدعاء أن يكون سرا لي. لأنه اقرب للاستجابه بكاء وقشعيرة وتذلل وتخشع وثما السر ولهذا كان الدعاء الخافي الله سبحانه وتعالى ده سيدنا زكريا قال بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عين صاف ذكر رحمة ربك عبدو زكريا أي هذا ذكر رحمة ربك عند زكرياء اسم السمع لهذه القصة العجيبة الغريبة هاش كن هي؟ هي رحمة الله تجلت وأحاطت هذا العبد هذا المصدر العظيم الذي قام يدعو الله عز وجل سر خمية بليلة قال هذه رحمة ربك عدو زكرياء إذ نادى رباه نداء خفية ثم قبول الدعاء ثم رحمه هذه رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيه اشقال قال ربي إني وهن العظم مني ان الان ما بق لقو ضعفت فانا الان مشرف على الهلاك والدليل ان عظمي انهاره وشكله كان لي قائم بلا ما وإذا نهار الأذى مش ما يقول لحم لحمش بخير خلاص النواهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ندير الموت فأنا مش من ألموت الشمس على طرف النصير غدا وبعدها غدا أرحم وأنا خاف على هذه الدعوة ما يخاف على المال لمن ينقل لا يخاف على الدعوة على ميسانه على دين الله على شرع الله يخاف على ضياعه قل قال ولم آكم بدعائك ربي شاقية عورتني يا رب ان تقبل دعائي ولا تردني, س... تردني خائبا واني خفث الموالي من ورائي خفث الذي يليني من ورائي من أعمامي وبني إخواني وكدا. من عائلتي سيضيعون هذا الدين هذه الدعوة ستنقرج وتنمعي ويحب على الدين وكانت امراه في عاقر اذكر الشباب وكانت امراه في عاقر لا تلد وهي عزيز فهب لي من لدنك وليا وليا لي امري ويرز دعوتي هذا يا طلاب انا كنت طلب العون السلام كنت نطلب ابنه خصني شي ولدي يا ربي اوكي شفار قمار سكير عربيد حشاش ما فهم كيف ما يغسل ولده وكذا لا ما هكذا دعاء الانبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام اشيق لي من الصالح يا رب اعطيني ولد صالحة اذا ما كان الصالح ما في بطره ما في بطره هكذا يريد هكذا يدعو زكريا عليه الصلاة والسلام وقال يريثني يريث دعوتي لا لي لا يريثني ويرثني من آني عقوب الأنبياء أبنائي عقوب كل والسلسله الأنبياء والسلسلة كلها كانت أبياء المهم يا إخواني كل ما كانت دعاء خفياً كل ما كان أقرب من ولذا كان الدعاء في جبح الليل في الثلث الأخير من الليل هو المطلوب أقرب من استجابة وربنا يتجلح بالرسول الله رسولنا أن الله في الثلث الأخير من الليل فيقول أنا من سائر فأعطي سؤل فأعطيه سؤله أنا من دائم فأستجيب له أنا من ها من كذا من كذا حتى يطلع الفجر ليش لأن الليل النساء يمون <تصفيق> لهذا قال وتنعوص الله صلى الله عليه وسلم مرة يعني مسافراً وسمع الصحابة يعني يدعون ويذكرون بشار جود فرصوا قربعوا لأنفسكم ينفوقوا بأنفسكم ليش هذي صلى الله عليه وسلم ليش, ليش كل واحد يدعو سرا ويدعو المحفظ يا ساب أربعوا لأنفسكم فأنكم لا تدعون أصلاً ما ولا ضائبة وإنما تدعون من؟ سميعاً بصيراً يرى كل شيء ويسمع كل الأصوات. خلاص. إذن؟ فآخر جا أجد؟ لا. نعم إذا كان التعليم يعلم الناس كيف يدعون أو لأجل يتخشع تخشوا لا نعم إذا كان لي فائدة مشروعه مهيبة فائدة مطلوبة. نعم بكل شيء. أما لا فلا فالابد الأنصاف. نعم. لهذا. هذا هو الشرط الثاني الشرط الاول شوه؟ تضرعا والشرط الثاني خفية والشرط الثالث قال سبحانه إنه لا يحب المعتدي عدم الاعتداء في الدعاء آه شو نزيدا المعتدي في الدعاء هو الذي يذهب إلى السابع ويدعوهم بإجماع المفسرين يذهب الى ملعب سلام وللعب قادر وللعب قادر وللعب قادر ويدعى ان الدعاء لك مستجاب من قال لك يا هذا؟ من قال لك ان الدعاء مستجاب هل رسول الله سنواصل معه الله إليه أنه يقبل دعاء الداعين في مكان فلان؟ لا عند القبور؟ لا في عرفه نعم قال رسول الله الله توحى إليه في, في, في مين عند الجمرات نعم عند الصفة والمروة؟ نعم في الملتزم نعم كذا اما هناك لا من قال لك ان عند قبور له اليوم الاستجاب من قال لك هذا هذا بد له من وحي من من من الله الله يقول من دعاني في المكان فلان استجابت دعاء المسجد نعم هذا بيت الله نعم اما القبور لا هذا بالأسداء في الدعاء بجمع العلماء بابي الله وحراء اذا انسى طرق صلباب عليه وقلت يا فلان انا نصبك الاولاد اطلب المطر اطلب العافيه اطلب أن تشفي في فلان ان تهلك فلانا ان ترزقني ان زوجتي لا اعوذ بالله هذا اعتداء هذا سدا لا شرك بالله كفر اذن خلاص اذا كان الاول يدعى هذا كفر وخصوصا ايضا لو قلت انه يعين الله عز وجل يتساعد مع الله او بتدخله هو يمكن الله يعيني ما قال هذا وما يقول ادعوني وحدي دعوني ما يتمش عجبين يتدخل فلاني وعلى لا, لا نعم يدعوني الحي يدعون نعم أما لا فلا هذا ايش من الاعتداء في الدعاء وخصوصا الذي يذهب الى القبر الفلاني والدعاء الفلاني ويذهب على وضوه ركعتين ويطوف ويتمسح ربما يلبح وقاته ويتمسعه هو في الطراب ويتمرق في شباكه اعوذ بالله كل هذا من الشركيات وكل هذا من البدع والضلالات بإجماع العلماء. إذن من آداب الدعاء آداب الاعتداء في الدعاء ومن الاعتداء كذلك أن تطلب الأشياء بلا سبب وهي تتطلب لا لابد من سبب لكي يعطاك ذلك الشيء وانتا تطلبه بدون سبب ليش؟ تتقاعد وتقول يا رب رزقني وانتا ما تمشي ما تسعى في العمل لا رب ارزقني حتى مريم قال لها هينيكي بجيء النخلص خانهم يمشئوا في مناكبها وقلوا من رزقهم تخاعش لابد من تعاطل ايه الاسباب اما انتقول ان اتوكل لا تتوكل من تعاطل الاسباب والاسباب لا تتعاطل الاسباب لن نفي التوكل ابدا كده الله عز وجل يقول فإلا عزلت فتوكل عزل لابد من العزل لابد من تعاطل الاسباب ثم توكل تطلب الولد بدون ام بدون زوجة يمكن الله قادر على كل شيء. نعم الله قادر على كل شيء. ومن قدرته أنه ما يعطيك ولد لا بزوجة. ف... واحد قال ولما أني ألا يك ماريا ولتسب دون بدون زوج ولا, بدون زوجة ولا بدون زوجة. ما تسب دون زوج. حسب رأسي تسب دون بدون زوج. ممكن؟ لا حلا والله. هذا لا يكون. او تطلب ايش تطلب تدخل الجنة بدون عمل. يا رب اجعلني من اهل الجنه وسفاسق متسق قمار شفار وطرح عرب وجري لطاغم اعوذ بالله ما تستحي الجنه لا تدخل الا بالعمل بالايمان والعمل الصالح احببت انك خلاص ختمت تروح او تطلب سبحان الله الامه الاسلاميه تطلب النصر بدون ان تستقيم على دين الله Bidon, het toeplichten aan Allah. Allah zal nasen. Allah bezoek. Bilah, die naait hem. Allah. Allah, al insan Allah jij En Allah zal niet zullen. Allah zal niet zullen. Allah zal niet zullen. Allah zal niet zullen. Allah Allah zal أبصر الرجل الفواحش والمنكرات والليوات والصقتاء والويلات، وثم نعمل شخص من, من أمطار. لا، ولو استقاموا على طريق الصناعة، ولو الناس قرأوا القرآن واتفقوا وفتحنا. هذا كلام ربنا. اللي نزل كيسان من المطر، اللي كنس المطر وننزل هالكيسان. قد ننزل مطر هالها هالمساء، ما بقى إيش المساء؟ قلنا المساء بالمساء، يمكن. إذاً هذه أقام الله لها أسباباً ونحن ونطلبها بدون سبب هذا اقتداء بالدعاء الدعاء ولا لا؟ اعتداء الدعاء أو تطلب المستحيل واحد يطلب المستحيل ايش يقول يا ربي نرى عرفة يا ربي جل مع عرفة يا ربي جل يا ربي سبحانه الآن حير يا كذا أو يا ربي ابني شباب ابني شباب لا اسمع شاب نص نص نص باقي نعم قلت تراش ولا أربعتاش مودي مودي حكي أو يقف نبيا ماشاء او صيرني ماشاء الله أو يصير ملاكا ما شاء الله والمرتطفش من ذكر والذكر انتبه كمرات هذا هذا حمق هذا اعتداء في الدعاء ومن لا في الدعاء ان تدعوا على مسلم يسلم تدعو عليه بالهلاك هذا اغتدار. أو تطلب سلب الايمان يا ربي علم فلان كافرا بالله هذا اخصكم في كفره بعض العلماء قالوا هذا كافر لانه يطلب المؤمن يكون كفار هذا كاف يبغيها هلع... يبغيناها عوجا نبغيها معوجه يبغي العالم كله فاسد العالم كله خربان هذا ايش؟ هذا هو الخرب اللون بقى لما قالوا هذا التعافر لأنه كث منها قاص وستطيعة كف وليس بعض العلمات قصد قالوا هذا معاصر كل هذا اعتداء في دعاء وللمه؟ اعتداء بعض العلماء قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على انه في اخر الزمان يكون اعتداء في الطهور والدعاء حديث صحيح؟ اعتداء في الطهور والدعاء اشخال الدعاء قال الرسول المؤد هذا الحديث سبب هو ان الرسول سمع رجل ان يقول يا ربي اعطيني الجنة جنة الفردوس عن اليمين في جهة البولانية عن جهة اليمين وثم يكون قصر ممسد الى كذا وفي علوه كذا وفيه يعني الوصفات العين في شكل كذا الرسول قال ان اعتداف الدعاء اعوذ بالله اشعب دخل قل ربي ادخلني الجنة وهذا الفردوس ادخل الجنة والله تعالى عملت وداس على المواصفات، والقصر الجولان، ومرصع الجدا، ونجدا، واندور في الجدا، لا، لا غليظ، بس ما هو صلاة اعتداء في الدعاء، فكل مقصود إنها الاعتداء، كل ما ما ما, ما, ما ربيتون على الخط الشرعي وعلى الأدب الاسلامي لأن الدعاء دعاء، دعاء من أدب هذا، أن الاول الأول شهور، صدرح والثاني الخوفية. والثالث عدم الاعتداء التوسط لا هذا ولا هذا التوسط في الدعاء ثم الشرط الرابع ود... ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إذا اردت ان تدعو الله أن يستجيب لك فيجب أن تكون هذا صالحه صالحة أن تستقيم على منهاج الله وعلى طريق الله ولا تفسدوا في الأرض ما يدعوه ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها الله أصبح هذه الأرض وخلقها صالحة صالحة للسكن صالحة لعبادة الله وطاعته صالحة لأداء دور العبودية عليها لهذا خلقها خلقها ليبلوكم كما تقدم في الآية خلق السماوات والأرض في سته أيام وكان عرشو على الماء ليه رب خلقها؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فهو خلقها صالح لهذه الدرس لأداء هذه المهمة كذل لنا أشب سدها أشف تصنع في قنابل وتدمر هذه الأرض بإيش بالفساد بالشرك بالكفر بالمعاصي بالظلم بالطغيان كل شيء ولهذا قل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله قد يزلزل هذه الارض ما الذي تسبب في الزلزال هل جاء الانسان قد يهلكها بالطوفان ما الذي تسبب في هذا انسان قد يهلك بان يصرخ بعضنا على بعض ارتكب دماء بالالاف هو الذي كما سمعت في افريقيا وفي العالم كله ليه سبب سبب الفحر هو هذا قد تخلف البراكين. سبحان الله قد يعني يعني صلت علينا رعدا أمور قد يحبس عنا الأمطار قد يصوت علينا وباء إما في نفوسنا أو في زرعنا وثمارنا وإما سبحان الله هذا الفساد كل سببه أنت أيها الانسان وقد يدمرها وفنيها شو السبب أنت أيها الانسان الله يذمر هذه الازاعه ملخوم حتى يضل الله عز وجل ولا يبقى في الارض من يقول الله فيذمر الله انتمبر في هذا العالم كله يذمر حتى ياما ما قلتوش كده بره عالم اخر النار هذا هو رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم فالساعه تقوم لاعلى الاشرار فيعتبر الرب سبحانه يغتبر الرب سبحانه وتعالى بيتنكمكم خلاص السبب هو هذا خرج خروج عن الصراط سبحان الله إذن إخواني بخروج الفساد في البر والبحر شو الفساد في رأس الدماء بي يعني بهذك الأعراض الفساد لأن الله أقام الخمس الكليات الخمس أقامها وبعث كل الرسل بها خمس المحافظة على الدين والنفس والعرض والعقل والمال تدمير هذه الخمس فساد في الارض باجمال نفسه العالم لا يكون له الخمس ولهذا كل الرسل جاؤوا به فافساد الدين معناه تسبب في الافساد تسبب في ان يدمر الله كل ما هو صالح سبحان الله اذا وقلنا اما بقصر بإراقة الدماء واما بهتك الاعراض بيش بتصرف والعري والزنا والقمار و سبحان الله واللواط وكل فساد وثم ايضا بإفساد الاموال بنهب الأموال والسرقه والتلصص والغصب والرشوه وغير ذلك من كل وثم تخريب العقول سبحان الله بالخمرة بالحشيش يعني ونشر المخدرات هذه انواع الفساد كلها هذه هذه الفساد فالله سبحانه وتعالى يخزينا ويدمرنا ويدمرنا فالإصلاح إخواني إقامة الدين هذا الإصلاح الله بعث الرسل وانزل الكتب ونشر الدعوة وأقام الدعوة هذا الإصلاح والإفساد هو القضاء على لهذا الدين ونشر الفساد ومزاحمه هذه الفضيله بره ناشي جاعة الرخص للقمار والربا والزينة والفنادق والخمرة والحشيش والصخطات والويلات دي لمزاحمة الحق والفضيلة والحيط والصلاة هذا شو هذا؟ ما شو هذا؟ فساد في الله الله فلاسه في وفي الأرض بعد إصلاحها بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى وسائل إصلاح بيها ما تسدوها ليش صراطكم اذا افسدتموها فسدت عليكم انفسكم عاد الفساد اليكم اذا من شرط الدعاء سواء بمعنى العباده او بمعنى المساله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اذا اردنا ان يستجيب الله لنا ينبغي ان نصلح احوالنا وأن نصلح قلوبنا ونفوسنا وأن نصلح ما ما ما هو تحت امرتنا فالله يقبلنا يقبل بنت استجيبوا يا اولاد استجيبوا لله لا يقول ايش واذا سألك عبادي عني ادعوا فليس استجيبوا لي اذا بغوا استجب له مين يستجيب له استجيبوا فهذه بهذه الجزا من جنس العباد الساجب لله لدعاء لدعوه لله واستجبت لأوامر الله فالله يستجيب لك وطلباتك كلها بدون مسألة عم. هذا بخصي هذا بالشرق ايش او هو الـ الـ الـ الـ من اداب الدعاء مم. الرافع او الخامس هي را... ثم الخامس قال وادعوه خوفا وطمع ادعوه ادعوه وانتم خائفون اذا كان دعاء من العباده تبع قمر عباس فقولوا الله وانتم خائفون خائفون مش خائفون خائفون من العذاب لانه سبحان الله قد يجب مذنب يخاف، فمن فمشيهم المؤمنين الصالحين الخوف يتقربون الى الله ويخافون اولا يخافون من ذنوبهم ومن وثم يخافون الا لا تقبل منهم هذه الاعمال ما يكون عندك ثقه من نفسي لا خلاص انا اصلي لي رسول واداته اتجب نفسي وتمتل تصغير هاته وتنطفك لا تدل الوقت عن الله وقل يا رب اقبل ربما سبحان الله قد قد يكون هناك موانع سبب في رد هذا الدعاء ورد هذه العباده فالمؤمن يعني يخاف والخوف يجره ايش الى تصرف معاصي الله ومخالفه الله ما ارسخ ما ذل خاف وثم اطلع اطلع في ايش في الجنه ونعمه اطلع في ثوابه الخوف من عقابه والتوافيده ابي ذكر بمعنى الدعاء بمعنى ايش بمعنى العبادة. واذا كان بمعنى المسألة يخاف من الرد يخاف ان يرفض يخاف ما يقبل من رعادي الدعاء. والطمع ان يقبله? فوطامع. دعو الله وانتم موقنون بالاجابه وانا عند الظن ان حينما تأبد يكون عندك الظن في الله يقبل. وسجل في قائمتي المقبولين أنا عندي ضمني عقد ليه واذا دعوتك وعندك يعني غالب ظنك إن الله يقبل منك والا سيأس اس والياس هؤلاء القنوط بالله من اكبر المعاصي من, المعاصي من الكبائر يأسوا من كبائر لا ياس من راح الله الا القوم الكافرون قلت مقلصا هنا هذا هو قوله وادعوه خوفا خائفين من قطع الخلق من رد الدعاء هذا يقول على حسن احتمالية ودعوه خوفا وطمع ثم زيد على هذا لابد ان تكون من اداب الدعاء تكون على وضوء على وضوء وتوجه للقبلة هذا يعني وثم تكون بقلب حاضر خاشق كما قلنا قال وهو غافل لا ثم يا اخي الكريم من أدب الدعاء ان تقدم الثناء على الله بالثناء على الله تعلمنا سبحانه وتعالى علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التحيه او شو يقول تحيات لله سنا على الله التحيات لله الصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلك. ثم السر على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ابي محمد ولم تكمل اجل قل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن اداب الدعاء الثناء على الله ثم السر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من اداب الدعاء ان ترفع يدك ان الله حليم كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما من صفحا خائبته وقد رفع صلى الله عليه وسلم في عرفات ورفع في ميناء ورفع في الملسزة ورفع في الصفا ورفع في المروه ورفع في الاستسخاء ويعقف في المقدرة اجواء كثيرة رفع لعقب الصلاوات الخمس اللي يجعلوا من شرطها لابد من الرفع هذا اللي يريد لان نرفع حيث رفع الرسول صلى الله عليه وسلم او مطلق. البزين بتلقاها اما وقد جعلوها عقب الصلوات لا بد من الارتفاع من روح الواحد بقىهم يقول والله اذا لم ندعو ولم نرفع عبدينا في الصلاة صلاة غير مقبولة أشهد أن أشبقها أعود بالله هذه بدع اعتقاد هذا من أع من من من أفضى البدع كأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هالباقي عليه ومرنا ماذا لنا عروضه كله والرسول عز يقول ما من خير إلا قد إيش الا وقد أمر به ما من خير يخرف الله وقد وما من شر يبعد الله قد لا يشرك معنا فكان ذي اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قد كمل اليوم أكمل خلاص ما نأكل إله أحد زيد هذه هذه لا ما أحنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن الله صلى الله عليه وسلم الرسول, عليه وسلم. الرسول عليه وسلم التصميم التصميم موجود اللي زاد مثلا واحد نات تصميم لعمارة واعتد تصميم لواحد يعني البنائين هؤلاء البناؤون إذا هم زادوا أو نقصوا زادوا واحد السرجة هنا وواحد الباب هنا وزادوا كذا هنا واحد الصريحة هنا وهي بيجي من طنارا أش العاقبة هذه الأزيده أش العاقبة خلاص هل ولله المثل العالى الله وضع تصميم هذا الدين بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قالوا العمل الصالح لابد ان يكون مشهور فيه ثلاثه الايمان ومالاخلاص وان يكون على منهاج سهير رسول الله ما يجب تلك ومن زاد في امرنا هذا منه بل يسأل فهو ربه هدب زاد هذا السريع هدب مردود عليك خلاص سبحان الله الصغير والكبير ما يقول ما فيه هاش بيه هاش بيه هاش بيه تدخلوا قرآن قرآن ذكروا مع الجلازة خلق خلق بتاع. الذكر بدعا أشهده. سبحان الله إذا كنت ساجد تقرا القرآن حرام القرآن حرام نعم حرام بس إذن لك حرام الحرام. الحرام حرام حرام تقرأ قرآن وفي الركوع حرام تقرأ القران أشهد القرآن حرام نعم حرام ليش؟ لأنه مش على أه يا سيد يوم عاقبتين ها شو واحد يقول حرام تقرا القرآن سراك ولا أقول حرام لعنه الله تنزل إلي ايو لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا على من خلف سنة رسول الله لا تنزل إلي انا, أنا كنوريكم باش جوبوا لأن واحد يقول لك سبحان الله ها؟ طعتوا طعراء القرآن حرام ذكر الله حرام اشهد نعم حرام ليش حرام أنا قلتكم مرات الله خلق هذا الإنسان كامل عندك جد العيون جد وذنين عندك فم واحد عندك إنسان عندك يد عندك رجلي أنا عم شغل العمل وفتح العين لا خرب صنطة يصبح عندك ثلاثة العين وإذا برد واحد بروحه طيّات يعصب في لها تقبلها تقبلها العيني نفس صنطة إيه اللي شو بيقولي مو نفس الصنعة اللي شو قاعد يشيل الحمد لله عنده ثلاثة وينشبك عليك الزنا والفسق ابتدئ شو من داعي في ليش لأن زيادة كذا زيادة في الدين بل اقبح وأصلع غير واحد كنا نشوف واحد يعني عنده خمسة وسبعين وعنده واحد عنده واحد زيدوا وإنه زيدوا كي خبط مسكين كي, كي خبط علينا عدو عنده سنتي وسبعين وهو خبط من الله كي خبط نصي شوفوا لا الله <تصفيق> الزياده في الشيء نقصانه <تصفيق> نعم اذا هكذا كنا يعني في ادب الدعاء وادب الدعاء يعني مذكور مذكور كثير كثير من ما من الصحته فالله عز وجل يقول ثم يختم هذا المعنى بقوله ان رحمه الله قريب من المحسنين رحمه الله على العموم تبغى رحمه الله تقريبا جدا جدا ممن ممن تصصف بالاحسان بان يعبد الله كانه يراه فان لم يكن يراه فانه يراه اللي عمل حسنات اللي حياته كلها حسنات الحسنه في عيني في كلامي في يدي وفي فكره وفي رجلي وفي بك في, بك في كل شيء حياته حياته, حياته حسنات هذا اصبح من المحسين من من الحسنات من من يجرون وراء الحسنات من من ينشرون الحسنات هذا خلاص رحمة رحمه الله قريبه منه اللي بغيرته كذا اي الاحسان ولكن الاحسان لا بد اول الاحسان مع الله احسان العقيده ان تكون تقر كتاب الله وسنه رسول الله العقيده الاسلاميه صح لا بد ان تقرأ وتقرا وتدرس على العلماء الاكفاء ايش العقيده الاسلاميه صح شو عندها هذا ثم محسن العباده وثم تكون تحسن العباده العباده عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم الشده شو والفدم في الصغير والكبير هاي اشكون من المحسنين وثم تحسن ايش الاخلاق الاخلاق الاسلاميه التي جاء بها القران وجاء بها سيد الاسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ان تكون نسخه منه على اشرافه وثم الإحسان في المعاملات في كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء حتى إذا ذبحت الزبح فأحسن الذبح واذا وإذا قتلت فأحسن القتله وليحد أو ليحد أحدكم شفرة وليلحد أحدهم الإحسان في كل شيء تحسن عمالك مع الله وتحسن مع كتاب الله وتحسن مع سيدنا رسول الله وتحسن مع سنته وتحسن مع اهلك وذويك مع زوجتك مع ابنك مع بنتك مع جيرانك مع اخوانك المسلمين وتحسن حسين الكافرين بان تتمنى له الدعوة الاسلامية وتقدم له الدعوة الاسلامية هذا من الاسانين تنشر كلمه الله هذا من الاسان تكون تتزنش حسنات الدنيا هذه رحمه الله قريبا ممن؟ من مشيئين؟ من الذين يعملون السيئات من الذين يقترفون الجرائم والموبقات لا رحمه الله قريبة من من, من المحسنين من من, من أحسن دينهم لله واحسن عقيدتهم مع الله واحسن الاسلام تمام الاحسان هؤلاء هم الذين ها رحمه الله منهم هذه واحد الن يعني هذا بحث يعني استفيد منه طلاب العلم رحمة الله قريب ما قالش قريبة ها العلماء النحكي عرفوا أبي هالنكتة هنا رحمة الله قريب ما قالش قريبة العلماء يجيبون منهم من قال إن قال قريب لأن رحمة زائدة مثل سب اسم ربك الأعلى سبح ربك يسبح اسم ربك هكذا قال وعلين ان رحمة الله قريب أي ان الله قريب ومن من قال ان ان رحمة رحمة الله هذه قريب قريب اي شيء قريب ان رحمة الله قريب أي شيء قريب وهناك من قالنا رحمة مؤنثا ضابط يعني المذكر والمضاف يكتسب المضاف إليه التذكير والتأنيث رحمة الله قريب يعني اكتسبت التذكير من المضاف إليه ومن من قال قريب بمعنى فعيل فعيل بمعنى مفعول فيش فيه مذكر ومؤلف ولكن هذا غلط لأن القريب بمعنى, بمعنى اسم فاعل وليس اللي معنا اسم المفروض وهذا بعضهم قال قياسا هذا على المهم هذا بحث لو كان الطلاب اللي عندي إن هذا ما يفيدكم زوج أتناشر جوا على هذه القضية أتناشر جوا ولكن ما يفيدكم ما ذكرانش أي زيد ما تطولوش إن على كل حال قال زوجة إن رحمة الله قريب من الوحشين وأنا جوابي هنا وهذا لي قد قلنا رحمه الله هنا بمعنى قبول الدعاء لأننا نحن في سياق ماذا؟ في سياق الدعاء إن رحمه الله أي قبول الدعاء لأن كل اللي قال صلى الله عليه المطر لا بمعنى القبول فقال قريب هذا القبول قريب أكبر رحمه من الله أن يقبلك وأن يسجلك وأن يجيب دعوتك وهذا السياق وذكر الشروط فالأولى أن نقول رحمان بمعنى إيش قبولك وتسجيلك وضمك وكتابتك في صحيفة السعداء المقبولين إن رحمة الله جعلنا من أهل هذه الرحمة يا رب إن رحمة الله قريب من المحسنين قال وهو الذي يرسل الرياح أشار أن يبين أنواع رحمته رحمته سبحانه لا حد لها ولا حصر نحن نرفل في نعم الله وكل نعمة رحمة وما بيكم من نعمة فمن الله وإذا عدوا نعمة الله لا تحصوها منها ماذا كانوا في هذه السياق الكريم؟ لأنه مربوط بالرحمة فإن رحمة الله قريبة من المحسنين أراد أن يشعرك وأن, وأن, وأن يبث فيك إحساسا بهذه الرحمة فقط وهو الذي يرسل الرياح يأعلم رحمة أشياء كلمة المطر الحياه مربوطه بالمطر فالارض ما تحيا الا بالمطر ما تسبس زروعا وثمارا وثواكه وخضر ومزروعات ويعني وزهور ورود يعني الحيوان والنباتات والاشجار كله تعيش بايش بالمطر لولا المطر لما صار حسان يتوقعون في المطر يقولوا القمر لو كان فيه مطر لكان سلاح الحياة لكن ما فيه مطر ما يسمع قالوا المريخ ممكن فيه مطر ممكن حياة من هناك وبقوا كنشروا الأرض ميريكا نعمل اشتراك قطار قطاع في من الغجادي باش يتبنوه هناك وباش يدري تنقل قالوا ما فيه مطر خلوا كدائرة ما فيه مطر ما فيه مطر ما فيه حياة خلاص نتعلم كل شيء نسلم الشيء نشوف ليش إينا أعظم حياة بيش المطر بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ما في ما ما في حي فالله عز وجل أعراض أن يشعرنا بهذه الحقيقة ففتح لنا هذه الصفحة من صفحات الكون لأن الكون عبارة عن كتاب ربنا يرينا معالم قدرته ومعالم عظمته ومعالم رحمته فيرينا فقام ربكم الله من هو الذي خلق السماوات والارض وقد يمشي الليل النهار يطلب حديث والشمس والقمر الله أكبر فعرض أن يفتح لنا صفحات أخرى لكي نرى وننظر يد الله تعمل فينا نرى يعني معونس الله تحيط بنا فقال وهو الذي يرسل هو لا غيره ما في الأسلام ولا فلا من الناس ما يستطيعون هو وحده الذي يرسل الرياح يرسل الرياح نكون بدون رياح نعيش بدون رياح نافي. يرسل الرياح فسُهير سحابة. يرسل الرياح في يعني في طاقتها خاصة في حدود خاصة لأن الرياح سبحان الله إذا تجاوزت المئة 150 خمسين مئتين استصبح مدمّرة مخزية مبيدة. لكن في حدود يرسل الرياح في حدود ويقول هذه الرياح نشرا وبشرا او بشرا هذه الرياح نعاني قرئ بشرا وقرئ بشرا نشرا نشرا يعني تنشر ايش؟ السحاب هذه الرياح جعلها الله تاخذ السحاب وتنشره حيث اراد الله اسقاط الامطار وهو الذي ينزل للغاية امترى ان الله يجي سحابه بسقه فيؤلف بينه فيه مجيوسات فيؤلف بينه ثم يدعنه مكاما فتر الوطق المطر يخرج من خلاله مطر سبحانه ربي بمقدار خاص قد سيكون سمر سحب من المطر لو سقطت في طنجة تماما كله اذا لكن رب العزه سبحانه جعل لله مقدارا خاصا وما ننزله إلا بقدر معلوم بقدر بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر بمقدار خاص مقدار محدود لا إله إلا الله هو الذي نزيل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره رحمته قال هو الذي يرسل الرياح هو لا غيره هو, هو الذي يرسل باستمرار يرسل بالمدارة هكذا باستمرار وهذا نرد به على الملاحدة الملاحدة قسمان منهم من ينسب هذا للطبيعة كإذاعتنا وأصحاب سلفزاتنا كلهم ملاحدة ما ينسبون الأمطار لله ما ينسبون الرياح لله كلهم ينسبون هذا للطبيعه فهم ملاحده كدا. وهناك فرقه ثانيه اش ادخل هذه فرقه فلسفيه من الفلاسفة الـ الـ الـ وهذا مذهب منشور وهو انهم يقولون ان الله خلق هذا الكون ثم اداره وخلق فيه طاقه وقوه يدور بها مثل اللولب ثم سرقوا بس لو يعني خدمتش الماكينه او قسمك كده خدمتش مش عارف اعوذ بالله فالله قائم بهذا الكون وهو الذي يرسل الرياح كل رياح يرسلها هو بفعله الخاص وبقدرته الخاصه, الخاصة يرسل بالتجدد اليوم وغدا وبعد غد هو الذي يمسك هذا العالم هو الذي يمسك السماوات والارض امسك الاولى ولا ازاله ان امسكهما من احد الذباب من انه كان حليما غفورا فهو القائم على هذا الكون كل يوم هو في جاع سبحانه وسبحانه يعمل كله لله لا ينام ولا ينبغي له ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه <تصفيق> عمل الليل قبل عمل النهار عمل والله اكبر فهو في عمل فهو في باستمرار يخلق وي... في كل لحظه يخلق المياه الالاف ملايين ملايين البلايين البلايين يخلق في كل لحظه ويفني الاخر في كل لحظه مثلها وهكذا فهو في عمل قدرته متواصله وهو الذي يرسل وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين أيدي رحمته ينشرها لكي يبشر اليائسين قد ييئسوا من روح الله قد يقنطوا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فهو يرسل هذه الرياح مبشرات ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات مبشرات ونقرأ و... السبع هل نقرأ بشراً بش... أي مبشرة نعم هذه بشرة ونشرا تنشر تنشر المناطق التي يريد الله انطرح قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته بين يدي رحمته يعني يبشر الناس أو ينشر هذه الرياح بين يدي المطر. إيه؟ وسبحان الله الرياح المطر بمجرد سبحان الله ماي ما يرى الإنسان هذه الرياح وهذه السحب يقول هذه تمطرا ان شاء الله فيستبشر خير وينفرح وينشرح ويطرب ما شاء الله إيه من بعد ما قامت وينشر فهي مبشرات مبشرات سبحان الله هذه سبحان قد تقول هذه الرياح عما تنشا من الذي اتى بها من الذي اتى بها رب العز قال خلاص واحد مثلا في الخطبه يقول من ربط هذه الامطار بافعال الإنسان وسلوك الانسان هذا هذا احمق وهذا الربط يدل على دماغوجيه والله سبحانه اكثر حتى يقول على امواج الاذاعه والتلفزيون هذا كافر بالله لانه لا ينسب هذا لله عز وجل ايش يقول الأمطار تنشأ عن, ال... عن الطاقة الشمسية التي تصب عن محيطات وثم تتبخر محيطات وثم تأتي رياح ال... وتنقلها إلى حيث حيث, حيث وما يقول الله عز وجل حالة الملاحظة في التليفزيون يجب أن يجلس آية يقول, يقول كما يقولون ويقرأ آية يقول كما يقولون ما يقولك على الله واذا جحا في الفقود كما يقال او تباقين لعنص الله على الملاحدة نعم التاقة الحرارية الحرارة نفسه من اين عزت من الشمس من خالق الشمس فالتاقة المحدودة على بعد المحدود في طاقة محدودة على بعد المحدود ثم من خلق البحار؟ من بخرها؟ من الذي أنشأ الرياح بواسطة هذه الحرارة؟ من؟ من الذي يسوق جعلها تساق؟ لا إله إلا الله الكون بيد من؟ بيد خالقه سبحانه وتعالى ولكنها لا تعمل الأمصار ولا تنسعى القلوب التي في الصدور جاءوا ليقطعنا عن الله هم ضروا إلههم ضاع منهم الههم فهم يبحثون عنه إلى أن يلقوا ربهم في النار من نصال الله عليه الابد اللهم اهدهم يا رب للإيمان اذا هو الذي ينزل الغيث هو لا غيره هو الذي ينزل سبحانه هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يد رحمته حتى إذا أقلت وحملت سحاب ذي برياح أقل السحاب انثقالا سقناه ما الذي يسرقه الله سقناه إله ما هو هذا إله ما بعد هذا يقول واحد يقول واحد الأخ يقول إنه لهم رأى مريضة يريد معالجتها وما عنده شيء بشيء يعالج من رجل الآن كنت طبه شكون هذا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا يقول شكرا يقول شكرا لك شكرا لك شكرا العلماء الاخرون بان ان الارض تدور حول نفسها سؤال يقول يعني انا يعني انا اقول انسو العلماء الاخرون الحمد لله مشي وحده يقول انسو العلماء الاخرون تقولون بان الارض تدور حول نفسها هذا يتنافى يقول ماذا يقول يعني يسال ما ما هو الجمع بين هذه الايه وهذه لا وهذا يتنافى يقول هو بمعنى انه هذا غلط لكم يتنافى مع قوله عز وجل والجبال ارساها وقوله القى في الارض رواسي ان بكم وقوله الم نجعل الارض من هذا والجبال او الى غير ذلك من الادله الصريحه يقول هو في هذا فما جوابكم عن هذا يا اخي ما حضرت درسنا او دروسنا مراسم عديده قلنا ان الارض تدور, تدور حول نفسها والله سبحانه وتعالى تتزنها جعلها تتزن في دوران بانتظام دوران غير متطرب بيش؟ بالجبال بالجبال وانها يعني هبطة وتخل في, العمق في عمق الارض لسبب الاخماس هذا علميا وجود الاخماس على وجه الارض فترك الجبال لو لا إلا كانت دوران مختلف ما يمكن أن عليها أبدا ولا تكون ولا ولا, ولا ولا أي شيء ولا يمشي مركب في البحر أبدا إلا إلا كانت هذه الجبال فهذه الجبال تجعله الدوران في اتزال ونقص لكم دور بمتابة الله بمتابة الأعياء الرويضة الحق الآن ربما يتعرفون سيارة نعنده سيارة ما يتعرفون سيارة الرويضة لك الدور إذا ما تكونش ميزان يضعها صاحبها يعني هذا اللي يسقع على الجلس يضعها فيش في ميزان خاص ميزان كل كي يعرف هاتش شكولي كي يعدلوا الرواية كي يعملها في ميزان ولما كي يكون في الدوران لما كي يبدو تدره كي يتقل ترى شكي يعمل له شكي يعمل له الدلدل الدلدل شكي يسمي له كيف يعمل لها في هذه الجيهة في هذه في, في, في, في الميزان يشوف التغير المتزل ليه تسقل؟ الكحتم إذا تسقل على في الجيهة وتسقل في هذه الجيهة وتسقل في هذه الجيهة حق و لكن تسقل مضبوط قال والله المثال العالم عرفتم كيف؟ لم أعرف شيء بالشباح الروي صاحب الرؤية يعيبها السيداتي يوريه هو يقول ستابه في هذه على ستابه والله يقول ها يعني الـ الـ الـ يكون الليل يكو وسكير الليل على النهار ويكو النهار على الليل يقول علماء هذا صريح في دوران الأرض حول المسيح يكو لا إله إلا الله هذا مسكين يالسكي جبت قد سؤال يقول يا, يا شيخ يعني ما معنى هذه الآية وهذه الآية ما قصة نافذة ثم يقول آخر أنساء سؤالي هو اني قرأته في أحد في بالشيخ سعيد البوطي ويتعلق الأمر بكتابه في القصيرة أن علي كرم الله وجهه لم يبايع ابا بكر حتى توفيت فاطمه فاطمة الزهراء مع أن فاطمة الزهراء لم تبايعه كذلك في الدنيا جزاك الله خير نعم فاطمة كما هو معروف كان في نظرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يور هذا كان سعقتها ان الميرات الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فتك وبعض المسائل التي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ثروه ثروه, ثروة. هائله لا, لا شيء قليل بسيط فهي كانت تظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم فبمجرد ما نصب ابو بكر الصديق خليفه المسلمين باجماع جاءت هي تطلب ميرات ابيها فرسول فأبو بكر صدق رضي الله عنه حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحابة قال لا رسول الله يقول إن معاشر الأنبياء إلى نوره ما طرفناه صدق كل الأنبياء ما أخذ يعني رسول الله عليه وسلم كل الأنبياء هكذا كده فقال الله مأساقة فيه فمرة كان عباس رضي الله عنه وعلي بن عبد طالب كي يقول لهم أنشدكم الله ورد هذا في الصحيح انشدكم الله هل سمعتم سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما عاش الأنبياء إلى النور اسمه لهم صدق فاش جميعا جمع صحابه وش يقول نعم كل خص يرضي سيدة فاطمة ويقنعها بهذه الحقيقة ودري على هذا كيب بعض الروافد يقولوا إن إنه ظلم سيدة فاطمة ها؟ يعني هو يعني وش عداء يعني ابوك وش تلمي لشهور في بيت المال المسلمين أول ما نتزقص البنزو بنزمان بنزق بنز أبي بكر الصديق اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي يعطي الميراث إذا يعطي البنزو يعطي الزوجة الزوجة اللي كيوس الثمن كنالا لا يعطي الثمن الأزواج والباقي يعطي لل يعطي النص لل ها لل للبنسي ل... ل... ل... ل... أو... م... نعم ورد ما فعل ما فعل إذا أول ما ما مش ضحيه بس ضحيه هو لكنه نص هذا مجيء فسبحان الله كان فاطمة كأنها ضغطت على علي بن ابي طالب ان لا يبايع حتى يسلم ابو بكر الصديق يسلم فهو بقية بقي بعد 6 أشهر بايع من لما ماتت سيدة فاطمة ها بايع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابو بكر الصديق هذا بإجمال لما هو موجود صحيح ما بياها حتى ما لها مش ميخطب في الثورة مصروج قال لا قال على القضية هكذا هذا هو جوابي في المسألة وهذا الـ الـ هذا كله موجود في كتل الصحة ثم يقول الاخ امراه عليها دين الصيام اربع رمضانات فهل تطعم عن كل يوم ام تطوم اذا كانت هذه الرمضانات كلها سأخرت تاخر ردها بسبب عذر يعني تلبست به فهذا لا شيء عليها بزهزة. ما معني إلا ان ترد ما فات حسب طاقتها ووسعها وكف. ولو كانت عشر رمضانات ترد حسب وسعها وطاقتها ما تطعم لا ثم بعد هذا نعمل اذا اخرت عمدا حتى تزارت رمضان اخر ورمضان اخر عمدا مردس هذا تطعم والترد ترد وتطعم عن كل يوم مسكين كما هو مقرر في فقه المذاهب لا تضحك يا اخي ولا اضحكنا عليه الحاضرين ثم يقول هذا الشاب يطلب الدعاء اللهم اصلحنا واياه اللهم قوي اماننا وإماننا. ثم يقول ما راي الشيخ في تفسير الطغوي والألوسي والقاسمي وتفسير صديق حسن خان قنوجي نعم هذه كلها تفاسد مهمه وطيبه وهي على منهج السنة الصالح ثم يقول الآخر انا طالب اقرا العلم الشرعي اطلب منكم الدعاء معي الحمد والاجتهاد اللهم جانب من الدعاه الصالحين اللهم جانب من الدعاه المفلسين ثم السؤال الاخر يقول ارجو اليوم في اسرع وقت ما الله امرأة فقيرة ودعت وليس عندها عقيقة فتطوع رحت ليعطيها العقيقة إذا لها فيها يوم الثامن فهل يجوز دفعه في نفس اليوم لأنها ليس عندها مكان متسع لترك العقيق فيه العقيقة فيه وعلم بأن العقيقة تكون متسعة لما معروف أن العقيقة إذا مسكو في السابع الأول ففي السابع الثاني أو الثالث وقال علماء ولو بعد عشر سنوات وعشرين سنة وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نفسه ثبت أنه قد ضحى عن نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم ما نبئ إلا بعد أربعين وما هاجر من المدينه إلا بعد ثلاث عشر سنة أخرى إذا ما ضحى إلا في المدينة بعد تدوي خمسين سنة كذا فكذلك ولو طال الزمان وان سمى دحى حيت الله عنك يعني ما ما, ما عنك فاظن ف فستيجئ تعقال نفسك وهذا الحديث صحيح وقد اتى به الشيخ الالوان في السادسه السادسه الصحيحه اللهم وفقنا جميعا لما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله حمده يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين